بامتثال أمره واجتناب نهيه وبين لهم أن زلزله الساعة شيء عظيم تذهل بسببه المراضع عن أولادها وتضع بسببه الحوامل أحمالها من شدة الهول والفزع وأن الناس يرون فيه كأنهم سكارى من شدة الخوف وما هم بسكارى من شرب الخمر ولكن عذابه شديد وما ذكره تعالى هنا من الأمر بالتقوى ذكره في مواضع كثيرة جدا من كتابه كقوله في أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا وما بينه هنا من شدة أهوار الساعة وعظم زلزلتها بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وقوله تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وقوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة وقوله تعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظم هول الساعة وقوله في هذه الآية الكريمة اتقوا ربكم قد اوضحنا فيما مضى معنى التقوى بشواهده العربية فأغنى ذلك عن إعادته هنا والزلزلة شدة التحريك والإزعاج ومضاعفة زليل الشيء عن مقره ومركزه أي تكرير انحرافه وتزحزحه عن موضعه لأن الأرض إذا حركت حركة شديدة تزلزل كل شيء عليها زلزلة قوية وقوله يوم ترونها منصوب بتذهل والضمير عائد إلى الزلزلة والرؤية بصرية لأنهم يرون زلزلة الأشياء بأبصارهم وهذا هو الظاهر وقيل إنها من رأى العلمية وقوله تذهل كل مرضعة أي بسبب تلك الزلزلة والذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة ومنه قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله وقال قطرب ذهل عن الأمر اشتغل عنه وقيل ذهل عن الأمر غفل عنه لطرو شاغل من هم أو مرض أو نحو ذلك والمعنى واحد وبقية الأقوال راجعة إلى ما ذكرنا وقوله كل مرضعة أي كل أنثى ترضع ولدها ووجه قوله مرضعة ولم يقل مرضع هو ما تقرر في علم العربية من أن الاوصاف المختصة بالإناث إن أريد بها الفعل لحقها التاء وإن أريد بها النسب جردت من التاء فإن قلت هي مرضع تريد أنها ذات رضاع جرتته من التاء كقول امرئ القيس فمثلك حبلة قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي وإن قلت هي مرضعة بمعنى أنها تفعل الرضاء أي تلقم الولد الثدي قلت هي مرضعة بالتاء ومنه قوله كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد كما أشار له بقوله وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص وحيث معنى الفعل يعني التاء زد كذي غدت مرضعة طفل ولد وما زعمه بعض النحات الكوفيين من أن أم الصبي مرضعة بالتاء والمستأجرة للإرضاع مرضع بلها باطل قاله أبو حيان في البحر واستدل عليه بقوله كمرضعة أولاد أخرى البيت فقد أثبت التاء لغير الأم وقول الكوفيين أيضا إن الوصف المختص بالأنثى لا يحتاج فيه إلى التاء لأن المراد منها الفرق بين الذكر والأنثى والوصف المختص بالأنثى لا يحتاج إلى فرق لعدم مشاركة الذكر لها فيه مردود ايضا قاله أبو حيان في البحر ايضا مستدلا بقول العرب مرضع وحائضة وطالقة قال المؤلف رحمه الله والأظهر في ذلك هو ما قدمنا من أنه إن أريد الفعل جاء بالتاء وإن أريد النسبة جرد من التاء ومن مجيء التاء للمعنى المذكور قول الأعشاء أجارتنا بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس غاد وطارقة وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة، فإن قلت لمقيل مرضعة دون مرضع، قلت المرضعة التي هي في حال الارضاع ملقمه ثديها الصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع، وإن لم تباشر الارضاع في حال وصفها به، فقيل مرضعة. ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة وقوله تعالى عما أرضعت الظاهر أن ما موصوله والعائد محذوف أي أرضعته على حد قوله في الخلاصة والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل وصف كمن نرجو يهب وقال بعض العلماء هي مصدرية أي تذهل كل مرضعة عن إرضاعها قال أبو حيان في البحر ويقوي كونها موصولة تعدي وضع إلى المفعول به في قوله حملها لا إلى المصدر وقوله وتضع كل ذات حمل حملها أي كل صاحبة حمل تضع جنينها من شدة الفزع والهول والحمل بالفتح ما كان في بطن من جنين أو على رأس شجرة من ثمر وترى الناس سكارا جمع سكران أي يشبههم من راهم بالسكارا من شدة الفزع وما هم من الشراب ولكن عذاب الله شديد والخوف منه هو الذي صير من رآهم يشبههم بالسكارا لذهاب عقولهم من شدة الخوف كما يذهب عقل السكران من الشراب وقرأ حمزة والكسائي وترى الناس سكرا وما هم بفتح السين وسكون الكاف في الحرفين على وزن فعلا بفتح فسكون وقرأه الباقون سكارى بضم السين وفتح الكاف بعدها ألف في الحرفين أيضا وكلاهما جمع سكران على التحقيق وقيل إن سكرى بفتح فسكون جمع سكر بفتح فكسر بمعنى السكران كما يجمع الزمن على الزمنى قاله أبو علي الفارسي كما نقله عنه أبو حيان في البحر وقيل إن سكرى مفرد وهو غير صواب واستدلال المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن المعدوم يسمى شيئا لأنه وصف زلزلة الساعة بأنها شيء في حال عدمها قبل وجودها قال المؤلف رحمه الله قد بينا وجه رده في سورة مريم فأغنى عن إعادته هنا وبهذا التنبيه منه رحمه الله نأتي على نهاية لقائنا ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته